شمس وفيك الهام يا اشيله وحدك خلي الكدب والغاويك ابنك سعدك مرضانا الشوق فيك ايدك على Mat esuat, <Sessizlik> وشمسوا فيك الهم يا شايلة وحدك خل الكدر والغم وقبلك سعادك مرضى أنا شوفك ايدك على Ko, özlükü kliha, Rabbin